كان مغلق طيب سريعا ماذا افعل اعيد ما في حل الا الاعاده نعم لما انتبه طيب سنقرا شريعا بارك الله فيكم يعني حتى يكون فوت كبير على فضل فيدفض... نعم لا <limitations> ليس عليكم جناح إثم أن أي... أي في أن تبتغوا فضلا من ربكم عطاء ورزقا منهم بالتجاره الحين وكان المسلم في الحج روى انه سئل هل للجالين حج فنزلت فاذا افط من عرفات ان صرفت عنا فذكر الله عند المشعر الحرام بالدعاء وذكر البيت بالتوحيد والتعظيم كما هداكم كما ذك ذكركم او ذكركم الهدايه فهداكم او او كما علمكم ذكر اخر كما ما ما اما مصدريه او كافه كفت الكف عن العمل دخلت على فعلي وذكر منه. وان كنتم من قبره اي اي الهدا منه. لمن الضالين الجاهلين بالطاعة وان هي المخففة واللام هي الفارقة ثم فيض من حيث افاض الناس أي من عرفة كانت قريش لا يخرجون من حرم يقفون عند أدنى أدنى الحلي نحن أهل الله فلا نخرج من حرم بخلاف الناس فأنا رحم الله يقف بعرافتة ويخرج من حرم من الحرم كسائر الناس وحينئذ ثم للتراخي في الأخبار أو من مزدرفة إلى منا بعد الافاضل من عرفه إليها وحين إذا المراد بالناس ابراهيم عليه السلام أو جميع الناس فاستغفروا الله واستغفروا الله من جاهليتكم إن الله غفور رحيم يغفر الذنب وينعم اذا قضيتم مناسككم فرقتم من عباد الحجية فاذكروا الله كذكركم اباكم اهل الجاهليه اهل الجاهليه يقفون ويذكرون مفاخر, مفاخر آبائهم فأمرهم الله بذكره كذكرهم مفاخر آبائهم أو كقول الصبي أبا أمة كما لهج الصبي بذكر أبي وأمي فالهاجوا أنتم بذكر الله بعد النسوك أو أشد ذكر عطف على على كذكركم أو عطف على ذكركم والمعنى ذكرا أشد, أشد ذكر على الإسناد المجازي وصفا لشيء بوصف صاحبه كشديد الصفر صفرته او عف على ابائكم اي كذكركم قوما اشد اشد اشد هكذا اشد مذكور به من ابائكم واما عطفه على الضمير المضاف اليه المضاف اليه لذكركم فضعيف قيل او بمعنى بل نعم شيخنا الصوت, بل... الصوت يتقطع قطع الصوت بيتقطع شيخنا بأن بأن إذا كان حرفاً أو <شيحنا> بارك الله فيكم الصوت... الصوت بشكل عام تقطع نعم تقطع ممكن تعيدون العبارات هذه now. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا أي اجعل إعطاءنا في الدنيا خاصة. هذا تقسم المأمورين بالذكر بعد الفراغ من مناسك مبين تباقل أن الظاهر لأن يقول أمنكم ومنكم وذكر منهم. تظهر حكاية تليلة عن عباس كان قولنا عربي أسين الموقف يقول الله مجال لنا عمى ميت وعما تصر وعمى أولادك ولا يزحرون من أبل أخي الشاهد فلمه الله سبحانه تدفير عن الشاهد. وما له في الآخرة من خلاق نصيب أو من طلب خلاق ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة يدخل فيها كل خير في الدنيا وصرف كل شر نعم وفي الاخره حسنه حسنه مثلها يدخل فيها الخير كله وقنا عذاب النار تخصيص بعد التعميم لانه هو الفوز بعض السلف خصص الحسنه في الموضعين بشيء خاص والتعميم اولى اولئك اي الفريق اولئك او اي الفريق الثاني لهم نصيب مما كسبوا اي مما دعوا او مما دعوا او دعوا بسم الله مما دعوا به يحشر نعم اي مما دعوا به نعطي نعطيهم نعطيهم منه ما قدر قدرناه والدعاء كسب لأنه عمل او من اجل ما عملوا او عملوا من اجل ما عملوا من او من اجل ماذا اجل او من اجزاء ما عملوا لا هنا عندي آه يعني هذا الحاشي نعم أحسن الله لكم والله سريع الحساب يحاسبهم مع كثرتهم وكثرة أعمالهم في لمحه وقيل سريع الحساب مع الفريق الثاني لأن, لأن يتخلصوا من هوله واذكروا الله في ايام معدودات ايام التشريق والمراد التكبير التكبير بعد الصلوات وعلى الاضاحي وعند الجم وعند الجمرات فمن تعجل عجل في النفر أو عجل في النفر في النفر عجل في أو عجلة ممكن عجلة عجل يجوز عجل, عجل في النفر في يومين ونفر بعد رمي اليوم الثاني نه فلا إثم عليه من تأخر في النذر ليوم الثاني فلا فلا إثم عليه. نعم. قبل كثير من نعم. يعني ما بقي له بقي ما بقي له. في تاخره كما قال بعض من أهل الجائلية فإن منهم من, من أثم المتعجل ومنهم من أثم المتأخر لمن اتقى أي تخير أو الأحكام المذكورة لأن الحاجة حقيقة, لأن الحاجة حقيقة هكذا أو عدم الإثم لمن اتقى في حاجه لأنه الحاج حقيقة نعم لأنه الحاج حقيقة أو عدم الإثم لمن اتقى في حجه واتقوا الله وعلم أنكم من يتحشرون للجزاء ومن الناس من يعجبك قوله يروقك ويعظم في ويعظم في نفسك قوله في الحياة الدنيا قوله في أمور في أمور الدنيا أو يعجبك فيها لا في الآخرة ويشهد الله على ما في ويشهد الله على ما في قلبه يحلف على ان ما بقلب موافق موافق للسانه او يبارز الله بما في قلبه من كفر كما قال تعالى تستخفون من الناس ولا تستخفون من الله النساء وتقولوا نعم يقولوا يقول الله شاهد على ما في قلبك ترى منه عشان الثانيه وهو ألد الخصام أشد الخصومة والجدال نازلت في أخنس بن شريك فإنه حل الكلام حل الكلام, نعم فإنه حلو الكلام سيء السريره منافق أو عام في المنافقين نعم وإذا تولى انصرف عنك أو صار واليا ساعة أي قصد في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل كما فعل الأخنس حين رجع إلى مكة احرق زرع المسلمين معاقر الحمر أو إذا تولى ساعة في الأرض أو واذا تولى شعاب الارض فسادا منع الله هكذا منع الله القطره فهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد لا يرتضيه واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاذم حملته الانافه وحميه الجاهليه على الاثم المامور بتركي لجاجن لجاجا الخصومه يقال اخذته بكذا اذا حملته علي فحسدته او اخذته نعم فحسبه جهنم فحسبه جهنم كفته هكذا كفت كفته جزاء كفته جزاء ولا بئس المهاد اي والله والله لا بئس المقر او المقر لبئس بئس المقر جهنم هكذا okay. ومن الناس من يشري يبيع نفسه بالبذل في الجهاد أو في جميع الأوامر ابتغاء طلب مرضاه الله نزلت في صهيب بن سنين الرومي عذبه المشركون ليرتد فأعط جميع أمواله وخلص, وخلص, وخلص دينه واتى المدينة وأكثر السلف على أنه عام في كل مجاهد في سبيل الله والله رؤوف بالعباد لإرشادهم إلى الهدى نعم لعله يعني نعم نعم شيخنا احسن الله اليكم بارك الله فيكم نقف الى هنا وقد تاخرنا بشكل دقيقة بحمد الله تبارك وتعالى باذن الله نتواصل غدا اذا كان لنا حياه في ذلك بارك الله فيكم شيخنا احسن الله اليكم نقف الى هنا بارك الله فيكم نعم، شيخنا تسمعون؟ نعم. قبلنا وتشرفنا شيخنا قبلنا وتشرفنا بارك الله فيكم وإحسن الله إليكم وكتب الله أجركم وسعيكم وأدام الله فضلكم وفيضكم ولا حرمنا الله منكم بإذن الله شيخنا غدا نلتقيكم إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هكذا إخواني بارك الله فيكم قد انتهينا من هذا المجلس يعني وسامحونا على ما حصل من العطل في البث والوقت محدود جدا ونحن نستجيز الشيخ في كل مجلس حتى لا يفوتنا هذه الإجازة خوفا لا قدر الله أن يحدث شيئا ما كما حصل مع شيخنا رحمه الله تعالى شيخ يامين قد فاتنا الكثير الكثير بارك الله فيكم إلى ذلك الحين نسعدكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته